فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا ا اهل المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَدهَا مِنْ تحتهَاأَلا تتحزَنيِي قَدج على ربّكِ تحتكِ سرِييا وَهُز إلَيك بجدع خللَ تُ ساقق عَلَيك رطبًا جنّ فكُل وَشرَب وَقّ عينا. اِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إنسيا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 فَخْتَلَفَ الأأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَويِل للَِّذينَ كَثَرُوا مِم مشْهَدَوْ مِن مشهد يوم عظيم أسِْعَ بِهِم وَأَبَصِ يَومَا يَأتُوننَا لكن الظالمُونَ اليَمَ فِي ضَلَالِم مُبين.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 يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا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 وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا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 أَنْ دَعَو الرَّحمانِ وَلَدَا وَماَا يَن بَغِيل الرَّحمانِ أَاتَّخِذَ وَلَدَا إِن كلُّ مَنْ فيِي السَّماواتِ وَالْأَرض إلا آاتِ الرَّحمانِ عَبدَا